ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو القضل الكبير جنات عدم يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا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 والذين كفروا لهم نار جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم ملا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كافر وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعم الخالحة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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ